الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لَهُ عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وَيُبَ الشٌّ مُؤْملينَ الَّذين يَعَّكُونَ الصَّالَالِ حَاتِ أََّ لَهُم أَجرًْا حَسَنَا مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَ وَيُذِرَّذينَ قَاُ التَخَذَ اللَّهُ وَدَدَ مَا لَهُم بِه مِعن مِ وَدَادِ آبَِهِم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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحشى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق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 الْقَادِقُ مَا إِذًا شَطَطَ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَإِنْ حَاسَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ منه ذلك مِنْ آيَاتِهِ بَاهِرَة من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليبين وذات الشمال ونقلبهم وَكَانَ بُنْهُمْ تَاسِقًا ذِرَاعًا وَصِيدَ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ دَعَوْثُنَا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَال, قال وَمِنْهُمْ كَمَثْلِ الذِّبْتِ قَالُوا لَنَا إِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَنَبِثَ فَبَاعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الَّذِينَ فَيَبُض أَّهَا أَزكَ طَعَ فَلَْأتٍكُمْ بِِزطٍ مِدهُ وََتَ لَطف فَلْ يَأتِنكُ بِِزطٍ مِنْهُ وَلَْتَ وَلَا يُشْعَ غَّ بِنْكُمْ انَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَٰلِكَ أَعْثَوْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَن نَ السَّعَتَ لَا وَيبًَا فِيهَا إتَنَا زَعُونَ بَينَهُمْ أَ نَرَهُمْ فَقَادُوا لَبُعَدَيْهِم بُنْْ يَا نَووَبُّهُمْ أَلَ بُبِهِمْ قَالَ الذي نَوْوَلَابُووَلَ أَنّرِهِمْ لَنَتَّخِلًَا نَّعَدَيْهِمْ مَسْْجِدَ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 هُوَ الَّذِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعْنَمُونَ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِ بَيْنَهُمْ أَحَدًا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 ولذفوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لذفوا له غيب السماوات والأرض أذخر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أَذَٰنَ وَٱطْلُ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ رَصْبِ النَفسَنْكَمَعََّنَ يَدعونَ رَّهُم بِن غداتِ وَالعَشِ لزريدونَ وَجَهَهُ وَلَا تَعضُ عنَ كَعَهُ وَلَا تَعْضُ عن كَهُم تُريد زينَ تَنْ الحياتُّلنيا ولا تطع من اوثلنا قد به عن ذكرنا واتبع هواه وان كان امره فرطا وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ إِنَّكَ الْمُهْمِلُ لِشَغَفِ الْوُجُودِ بِإِسْرَارٍ وَسَاءَ انْتِمَامُ مُنْتَفَقَا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعذن تجري من تحتهم الانهار يحلقون فيها سونَ فِي يبًا خُّر وَيَمبًا سُونَ فِي يَبًَا خُرًا مِنْ سُتُسِ وَإِزْتَنِ الرَك مَّك إمَ فيِيهَا عَلَ الأْرَائِك نِعم فَّواه ضلِ بِلَهُثَنَغْ وَجُلَْنِ جَعَناادِ حَد مَا جَدَّْ تَ منِ عَنااد وَحَفَفنهُ ماَا بِنَوخْن وَحَفَفناهُ ماَا بِنَفد وَجَعَنا كِنْتَنْ جَنَّتَيْنِ آتَتْ نُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَنَاءَ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُ ظُلْمًا مِنْكَ مَالَهُ وَأَعَزُّ نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تريد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَأَنْتَ تَجِدُ الَّذِي قَدْ قَضَىٰ عَلَيْكَ مِنْ طُرَبٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَّٰكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ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 ِنكَ وَيُزلَ عَلَهَا حُصبَان وَيُصلَ عَلَهَا حُصبًَا مِلَ السَّبَان إِنْكَ تُشِحَا شعنيدًا زَدَقَ أَو يُشِْحَم قُهَا غَورًا فَدَ تَْتَنْطُ عَلَهُ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بربي أحدا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 فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه وَكانَ اللهَّهُ عَى كُدِّْ شَيئٍ مُكُتَدِرَط المَالُ وَالبَنُ نَزينَة الحياتِ الدُّدنْنياَا وَالباقاتُ الصَّالِ حاتُ خَهر دَ رَبٍّكَ سَودَو وَخَيرُد يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَكَرًّا أَضْغَاظًا وَحَشَرْنَاهُمْ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا على رَبِّكَ صَفًّا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 وَإِذَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ فَانْتَرَى الْمُجْرِمُونَ مُسْتَفْتِينَ بِمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَلا تَعْمَلُوا مَعَ الْعَامِلِ حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربه أفتتخذونه وذريته أولياء لهم دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا وَيَوْمَ يَقُولُوا نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْلِقًا وَرَأَ الْمُجِرِمُونَ الْنَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وُّ أَنَّهُّوكِربُهَا وَلَن يَجِْدُ عَنهَا نَسُفَاد وَلَ قَد صلَّف الن فيِي هذا القُر آالِِ النَّاسِ مِ كُِمَثَن وَكَانَ إ سَادُ أَثَ شَي وَما مَننَّ سَأَن يُؤمِن إِج أَهُمدهُ ويَستَوثِ مَبْدهُ إَِّا أَ تَأتِيَهُم سُن تُن أَو وَديل إِللاا أَ تَأتِييَهُ سُنطُ أَ وَدينَ أَ يَأتِييَهُ الْعَغَابُ وَمَا مُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِدِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَيُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُواً وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوا هُوَ فِي آدَانِهِمْ وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخرهم بما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما غلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِلقَلَمُ سَالِفَ تَهُ ل أَذ الرَّحم حتىَ أَذِلُ غَ مَجمَعَذَحْرَي أَوْ أَمْض يَحقُب فَلََّا بَلَغَ مَجم عَلََهِ مَالَ سِناح تَهُ مَا فًا تَفَدًا سَدلَهُ فِيبَح صَب فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسا ليه إلا الشيطان أن أذكره وَمَتَى قَامَ سَبِيلُهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فظَنَّتْهُ الدَّاعِيَةُ عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصُوا فَوَجَدَتْ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 أَلَا أَخْرَقُهَا لِتُطْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِن نَرَى قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُحِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فانطلق حتى اذا لقي غلامه فقلت له قال اقتلت نفسا زكيا تنبغ غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قد إِن سَأَلْنتُم كَعَ شيءَيئ بَعدهاَا فَلَا تُشَاحِبِنِي قَدنَا لَتَ مِنْ لنْتُ رُر فَو قَد قاحََّ إَِّا أَنْتَ أَهَّْ قَرتِ مِستَطعمَا أَهْهَا فَأَبَو أَ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 اما السفينه فكانت لما ساكنين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وَأَمدْ غُناامُ فَكَانَ أَدَوىهُ مُؤمِ نَيْن فَخَشينَا أَ يرهِقَهُ مَا طُيا نَْ وَكُفْر فَأَرَضنَا أَ يُبَذِنَهُ مَا رَبّهُ مَا مِنْهُ زَنْكثَو وَأَقَرَدَ الرُحم وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ تَحْتَهُم كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَمُلُغَا شِدَّتَهُمَا وَيَسْتَخْلِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْذِ قُلْ فَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ بِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا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 أَلاَ أَنَّ مَن ظَلَمَ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ سَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حُسْنًا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 تُزُ بَرَد الْ الحَديد حتىَ إ سَوَادَنَّ الصودًا فَيْنِ قَاًا فُخُون حتىََّ إَا جَعَلَهُ نَاارَ قَ آتُ حتىََّ إِ جَعَلَهُ نَاارَ ق آتُنيِي أُفْرِ عَلَيْهِ قِطرَ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جَعَلَهُ جعله فإذان جاء وعد ربي جعل له هدى كان او كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يمنا يموت في لعظ ونفق في الشور فجمعناهم جميعا عَرَمن جَهَنَّ م يَومَ إِ للِكَافِرينَط الذيينَ كانَان عَلُهُم في رِط إَِّ عَذِكر وَكَابُ لاَا يَتَطعونَ سَّ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 فَحَدقتْ عممادُهُمْ فَل نُقمُ لَهُ يَغمَد القنانَةِ وَزن ذَلِكَ جَزَ أُهُمْ جَهَنَّمُ بِمكَ خَْ وَاتَْفَ آياتِ وَسُولهُ إنِ الذينَ آملَ وَعَنُ الشَّادِحاتٍ كًَا لَم جَّا تُلْفِذ الدَوسُ زُولاب خَالدينينَ فِي هذا يَذَغُونَ عَنه قل لم كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفدا البحر قد لن انتم فذ كلمات ربي لنفدا البحر قد لن انتم فذ كلمات ربي وله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صادحا ولا يشرك فَلْيَعْمَلْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا